أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فكت رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة